واسروا النجوى الذين ظ ل م و ا الهاذا الا بشر مثلكم افتاتون السحر وانتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والارض وهو السميع العليم بل قالوا أضغاث موسوعه النابلسي ت للعلوم الاسلاميه من ق ر ة أ ل ت ن ا ا ه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 و أ ن م ن ا ب ع د ه ا قوما آخرين ف ل م ا ب ل س ن ا ل ع ل و م ن ه الاسلاميه يركضون ت ر ك و م س ا ك ك لعلكم م ت س أ ل و ن ق ا ل و و ا يا ي ل ن ا إنا كنا ظ ا ل م ي ن فما ا ز ل ت ت ل ك د ع ل ه م حتى ج ع ل ن ا ه م ح ص ي د ا خ ا م د ي ن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 و موسوعه ن عنده ت ك ب ر ن ن ع ب ا د ت و ل ا ي س س ت ح ر و ن ي ا ب ح و ن ا ل س ي للعلوم و ا ن ه ا ا ي ف ت ن أ الاسلاميه ماء موسوعه ا ل ن ا ل ل ه ر ب ا ل ع عما ر ش ي ص ف و ن للعلوم ا ي س أ م ا ي ف ع ه ي س أ ل و ن أم ا ت خ ذ و ا م ن د و ن ه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 و موسوعه ن ي ق ل منهم إني النابلسي ك ج ز ي للعلوم ا م ي ا ل ا س ل ا م ن ه ا ل س م و ا ت و النابلسي أ ر ض ك ا ت للعلوم ا ل م ا ء ك ل شيء حي أ ف ل ا ي ؤ م ن و ن و ج ع ل ن اسماء في الأرض ا ر و ي ت ي د بهم و ج ع ل ن فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون لعلهم سبلا وجعلنا ا ا س م س ق ف الله محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو آياتها ا عن ذ ي خ ق الليل ا ل و ن ا ر و ا ل ش م س والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد ا ف إ ن مت فهم الخالدون كل نفس ذ ا ئ ق ة الموت و ن ب ل و ك ب ا ل ش ر و ا ل خ ي ر ك ت دعويه إ غير ربحيه ن كفروا إن يتخذونك إلا ز و ا أ ه ذات الذي ل يذكر آ ه ك مضمون و بذكر الرحمن ا هم ف خلق ا ل إ ن س ا ن م ن ع ج ل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 ولا و عن ظ ه ر ه م و ل الله هم ينصرون ب تأتيهم بغتة فتبهدهم ف ا يستطيعون ر د ا و ل ا ه م ي ن و ولقد ا س ت ه ز ب ر ح ل م ن قبلك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 موسوعه ا ل ق ي ا م ة ف ل ا ت ظ ل م نفس ش ي ئ ا وإن ك ا ن م ف ي ا حبة م ن أتينا خردل بها و ك ف بنا ا ح س ب ي ن و ل ق د آتينا موسى و ه ا ر و ن ا ل ف ر ق ا ن و ض ي ا ء و ذ ك ب ل ل م ت ق ي ن ل ل م ت ق ي ن ا ل ذ ي ي ن خ ش و ن ر ب ه م ب ا ل غ ي ب وهم من ا ل س ا ع ة م ش ف ق و ن وهذا ذكر مبارك انزلناه افانتم له منكرون ولقد آتينا ي ا إ ب ر ه موسوعه رشده من قبل ك ع النابلسي م ي إذ ق ل ل أ ي ه وقومه ما هذه ما ا ت م ا ل ا ل ت أنتم ي لها ع ا ك ف و ن ق ا ل و ا و ج د ن ا آ م ا ه قال لقد ك ن ت م أنتم و ع ب النابلسي ؤ ك م في للعلوم ا ل ا ل ل ا ب ي ن رب م ا و س و ا الذي ل أ ر ض ف ط ر ه ن ن و أ ا ع ل ى ذلك م ن ا ل ش ا ه د ي ن و ت ا للعلوم ه لأكيدن أصنامكم د أن ت ج ذ ا إ ل ا كبيرا ل ه م لعلهم ل إ ي ه يرجعون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 م ا لا و س ف ع ك ه النابلسي ل م ل ع ب د و ن م ن دون ا ل ل ه أ ف ل ا تعقلون قالوا حرقوه وانصوا الهتكم إ ن كنتم فاعلين قلنا يانار كوني بردا وسلاما على إ ب ر ا ه ي م و أ ر ا د كيدا و ا فجعلناه ا به ل أ خ س ر ي ي ن ن و ج ن ا ه و و ل ط الله إ ى ا أ ر باركنا ض التي ي ف ا ل ل ل له ع ا ووهدنا م ي ن إ س ح ا ق ويعقوب ن ا وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم ف ل يهدون أئمة ب أ م ر ن ا و و أ ح ي ن ا إ ل ي ه م فعل ا ل خ ي ر ا ت ك ه د ع و الصلاة و إ ي ت ا ء ا ل ز ك ا ة و ك ا ن و ا ل ج ت م ا د ي ن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 م ن ب أ س ك م ف ه ل أ ن ت م ش ا ب ل س ي ل ل س ل ي م ا ن ا ل ر ا ح ع ا ص ف ة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 ف م ا س و ع ه ا ل ن ا إ ل س ي كنت من ا ل ظ ا ل م ي ن فاستجبنا ل ه و ن ن ج ي ا ه م ن ا ل غ م و ك ذ ل ك ننجي ا ل م ؤ م ن ي ن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 يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين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 وأنا ر ب ك م ف ا ع ب د و ن و ت ق ط ع و ا أ ل ن ا ب ي ن ه م ك ل إ ل ي ن ا ر ا س ل ا م ي ي ع موسوعه ل النابلسي ك للعلوم الاسلاميه ه ك ت ب و و ن على ق ر ة أ اسماء الله الحسنى ي ر إذا فتحت يأجوج ومأجود و ه م من كل حدب ي و س ل و ن واقترب و ا ل ع د ا ل ح ق ف إ ذ ا هي شاقصة أ ب ص ا ا ر ل ذ ي للعلوم ا و ي ل ن ا قد كنا في غ ف ل ة م ن ه ا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 م و س ف ي ه ا خ ا ل د و ن لهم ف ي ه ا زفير و ه م ف ي ه الاسلاميه ي الذين س ب ق ت ل ه النابلسي للعلوم ا ل ا ي س م ع و ن ح س س ي ه ا و ه م ف ي م ش ت ه أ ن ف س ه م ا ل د و ن ل الله يحزنهم ا ف ز ع ا أ ك و ت ت ل ق م ا ل م ل ا ئ ك ة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 ولقد ل كتبنا ا في ز ب و ر من ب ع د ا ل ك ر أ ن ا ل أ ر يرفها ض ع ب ا ا د ل ص ا ل ح و ن إن ف ي هذا للعلوم ب ا ق ع ا ب د ي ن و م ا أ ر س ل ا ك إلا ر ح م ة ل ل ل ع ا م ي ن إنما قل إلي يوحى أن م ا إ ل ه ك م إ ل ه و ص ح ف ه ل أ ن ت م م س ل م و ن ف إ ن ت و ل و ا ف ق ل آ ا ن ت ك م ع ل ى س و ا ء وان ادري اقريب ام بعيد ما توعدون انه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتبون وان ادري لعله فتنه لكم ومتاع إ ل ى حين قال رب احكم بالحق